أعو بالله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> I'm um, رب اقرأ ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Yeah. ¡Hola! One in And leer